ولكل درجه مما عملوا وما ربك براف من عما يحملون وربك الغني ذو الرحمه ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريات قوم اخرين انما تعدون لات وما انتم بمعجزين قل يا قوم اعمنوا على ما كانت لكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون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 ما يحكمون وكذلك زيًا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون